بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ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 السَّبِيلِ إِذْ أَثْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُونَ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَلَوْ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 كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن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 في دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فالائكهم Ayyuha allatheena amanu itha jaa'akumul mu'minatu muhajiratun famtahiluhunna Allahu a'lamu biimanihin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 وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا وَلَا يسرقن وَلَا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين وَِهِ وَلَا يَعصينكَ فيِي مَروفِ فَبَا يَعَّ وَْتَغْفرِر لَ